يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلت الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة نعم ما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وَتَضْرِبُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سكارا وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ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 مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم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 علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأبتت من كل زوج بهيج.